والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتهون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 إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون تربص به ريب المنون قل تربصوه فإني معكم من المتربصين أَمْ أم